طسم م م تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين <إن> شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين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 Wahai yang lebih banyak mukmin, wahai yang lebih banyak mukmin, wahai yang lebih banyak mukmin, wahai yang lebih banyak mukmin,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 Wafalta faklta keliti faklta wa anta min al kafirin. Qaul faklta haa idzu wa ana min al وَهَبْنِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Rabb al-samaوات والارض و ما بينهما ائكنتم موقنين قال لمن حوله ا لا تستمعون قال ورسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخلت إلها غيري لأجعلن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 نزع يده فاذا هي بيضاء الناظرين قال للملئ حوله ان هذا لا ساحر عليم يريد ان خرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالون أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علي.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 فألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى تم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أجمعين Katakanlah: "Tidak ada yang berdosa. Kita semua beribadah kepada Tuhan kita. Kita semua memohon ampunan kepada Tuhan kita. Kita kita. Kita kita mengampuni kita. Kita semua berharap Tuhan Aina ila Musa an asri b-ibadi, innakum muttaboon. Faar-ral-firn-ghoon ghoon fil شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون وإنا لجميع حاذرون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 الشريقيين فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا قال كلا انما عي ربي سيهدي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 تُلْوَى عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إذ تدعون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 قدمون، فإنهم عدول إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسبيني. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Rabb habli hukmu, wa alhukni bil salihin, wajalli lisan seduq fi alakhirin, wajalni mu warset jannat naim, wa'fir li abin, innu kan min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 وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين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 فكُبِكِبُ فيها هم والغَون وجنودُ إبليسَ أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّي كُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وما أضلنا إلا المجرّمون، فما لنا؟ فما لنا من شافعٍ؟ فما لنا من شافعين؟ فما لنا شافعين ولا صديق حبيب؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوُهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَفِينَ فَتَعَالَىٰ فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون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 كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ Takul Allah wa atiyyun, وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Atu terkun fi ma hamna amin, fi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 Al-Ladin yufsdun fi al-arḍ, walla yusliḥun. Qālu innama ant min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 Allah, Inni li amal kum min al qalil. Rabb najji wa ahlim mma yamalun. Fanajjinahu wa ahlahu ودمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا انما انت من المسحرين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 لِسَانَ النَّعْرَبِ مُبِينٌ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولو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 Fyaitiyyun baghtetun, wahum la yashgun. Fayakulu hal nahnun zarrun. Afabgalabina yastajlun. Afar aytammat ta'lna hum sinin. Thumma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 وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بنيء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم Allah yang meraa kamu ketika kamu berdiri dan berlutut di orang-orang yang berlutut. Dia adalah Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Mengetahui. Apakah akan memberitahu kamu tentang yang turun dari يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِي علون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله, وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا dan merupakan yang experiencesilkan yang telah mengaku